بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى <تضحي> قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا 119. ليلا ونهارا 110. فلم يزدهم دعاء إلا فرارا 111. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 124. واستعشوا ثيابا وأصروا واستكبروا استكبارا 125. ثم إني دعوتهم جهارا 126. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 127. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 128. يرسل السماء يدارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جن 119. وقد خلقكم أطوارا 110. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 111. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 112. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم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 119. ومكروا مكرا كبارا 110. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا, تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 111. وقد أضلوا كثيرا